بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المجلس الخامس والثلاثون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في ثيرة النبي المأمون للشيف موسى بن رشيد العازمي يقرأ عليكم امر البساطين يقول غزوة بني قريضة قال ابن قيم رحمه الله تعالى وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا ولذلك جر عليهم ما لم يجر على إخوانهم من بني قينقاع والنظير وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فصل في غزوة بني قريضة وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعده الله لهم في الأخرة من العذاب الأليم وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وممالأتهم الأحزاب عليه فما أجدى ذلك عنهم شيئا وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة ذكرنا فيما تقدم أن يهود بني قريضة نقضوا العهد مع المسلمين وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين فكان لابد من تأديبهم على هذا الغدرة فكان بد من تأديبهم على هذا الغدر ففي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق هو أصحابه ووضعوا السلاح أتاه جبريل عليه السلام بصورة داهية الكلبي يأمره بختيار بني قريظة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع س ووضع سلاح وغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه تخرج إليهم فقال صلى الله عليه وسلم فإلى أين؟ قالها هنا وأشار إلى بريضة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصى رأسه من الغبار وأخرج الحاكم في المس120 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذعا فقمت في أثره فإذا دحية الكلبي فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريضة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس ألا لا يصل لنا أحد العصر إلا في بني قريضة ووقع في رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر الظهر بدل العصر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في أمر رسول صلى الله عليه وسلم فأخذ بعض الصحابة بظاهر الأمر فلم يصلوا العصر حتى جاءوا بني قريظه وقد غربت الشمس وقال البعض الآخر إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع وصلوا العصر في وقتها وهم في الطريق فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم أي الطائفتين أصوب؟ قال ابن القيم اختلف الفقهاء وأيهما كان أسوب فقال طائفة من الفقهاء الذين أخروها هم المصيبون ولو كنا معهم لا أخرناها كما أخروها ولما صليناها إلا في بني قريضة وتركا للتأويل المخالف للظاهر وقالت طائفة أخرى من الفقهاء بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين فإنهم بادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقاه من الآخرين ولا تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا له تفعله ولمضعنا فيه ومجيء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وطر أهله وماره أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل ما جورون أجراً واحداً لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر،, وقصدهم امتثال الأمر والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة، وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الرأية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبين قريضة فقال لهم هل مر بكم من أحد؟ قالوا مطع علينا دهية الكلب على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بديحية ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلف ويقذف في قلوبهم الرعب وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أن سيد الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم وكانوا في أعلى نذا بأعلى صوته نفر من أشرفها حتى أسمعهم يا إخوة القردة والقنازير قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا ولا فحاشا فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى اشتدت بهم الحال وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم فقال لهم كعب بن أسد يا قوم قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة فخذوا أيها شيء تمقار قال نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم إنه نبي مرسل وإنه الذي تجدونه في كتابكم وإنه الذي بشر به عيسى وإنكم لا تعرفون صفته فتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم فأو ذلك وقالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبكتم على هذه فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مستميثين في القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه فإن هلك لم نترك وراءنا شيئا نقش عليه وإن نغلب فلن النساء والأبناء فأبوا ذلك وقالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير فما خير العيش بعدهم قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة فأبو ذلك وقالوا نفسيد سبتنا علينا وقد علمت ما فعل الله في الذين اعتدوا في السبت من المزخ فقال كعب الأسد ما بات رجل منكم منذ ولدت أمه ليلة واحدة من الدار حازمة موقف عمرو بن سعد القرضي وقال له عمرو سعدي يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه ألا تنصر عليه أحد من عدوه وأنتم صروه من بندهم فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم فإن أبيتم أن تدخلوا معه فثبتوا على اليهودية وعطوا الجزية فوالله ما أدري يقبلها أم لا قالوا نحن لا نقض العرب بخراج في رقابنا يأخذونها به القتل خير من ذلك قال فإني بريء منكم وخرج ثم إنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل على ما نزلت عليه بن النظيري من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنهم أصروا إليه ثانية بأنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال لا من الحلقة ولا من غيرها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه فلما رأوا ذلك أرادوا أن يتصلوا بعض حلفائهم من الأوس لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم استشارتهم أبى لبابة رضي الله عنه فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا ربابه بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا وكان حليفا لهم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له يا أبا ربابه أترى أن ننزل على حكم محمد قال نعم وأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح قال أبو لبابة فوالله ما زال القدمي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صل الله عليه وسلم. فقلت والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحدث لله عز وجل توبه نصوحا يعلمها الله من نفسي. ثم انطلق أبو ربابة إلى المسجد النبوي، فربط نفسه إلى ثارية من سواري المسجد النبوي، وكانت من جذوع النخل. ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أبرح مكان هذا حتى يتوب الله عليه مما صنعت. فنزل قلبه تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لا له فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطرقه من مكانه حتى يتوب الله عليه وقام أبو ربابه رضي الله عنه مربوطا بالجذع ست ليال أو أكثر تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيربط بالجذع حتى نظر توبته من الله تعالى فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قال الدكتور محمد أبو شهبة وإن لنا هنا لوقفة تري إلى مبلغ قوة الإيمان وتذكر القلب ويقظ الضمير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون وسرعان ما يتوبون ومبلغ ما وصل إليه مجتمع إسلامي حينئذ من حياء من المعاصي والردائل وتغدير للقيم الخلقيه والمعاني الظوحية واستهانة بالنفس والولد والمال في سبيل جضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا المجتمع لم يصل إليه أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا نزول بني قريضة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اشتد الحصار على بني قريضة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم بما أشار إليهم أبو لببد رضي الله عنه أنه الثبح فغضب قدف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار وبلغ هذا النيار غايته عندما اقترب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حصنهم وصاح يا كثيبة الإيمان ثم تقدم هو الزغير بن العوام رضي الله عنه وقال والله لا ما ذاق حمزة أو لأفتحن لا حصنهم فأذعنوا حينئذ ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وجعلوا ناحيه وكانوا أربعمائة وهو الراجح وقيل سبعمائة وجعلت النساء والذراري بمعدن عن الرجال في ناحيه فتوثبت الاوس وقالوا يا رسول الله انهم كانوا موالينا وحلفاءنا وقد فعلت في موالي اخواننا الخزرج ما قد علمت يعرون بني قيل قاع لانهم كانوا حلفاء الخزرج فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فسأله اياهم عبد الله بن ابي بن سلول فوهبهم له على ان يجروا من المدينه فلما كلمت برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهب لهم بني قريض كما وهب بني قينقع الغزرج فلما كلمت الاوسوء ابا صلى الله عليه وسلم ان يفعل البني قريضا ما فعل بني قينقع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترضون يا معشر الاوس ان يحكو فيهم رجل منكم قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم فذاك الى سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ المسجد النبوي يطبببهم جرحه الذي اصيب به في الخندق قال فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاد رضي الله عنه فأتي بسعد رضي الله عنه على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمر حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد لا تأخذه في الله لومة لائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بن عبد الأشهل فنعي إليهم رجال بني قريقة وصول سعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه في بني قريقة فلما انتهى سعد إلى المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه السيد هو الله فقاموا إليه فأنزلوه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقترب مقاتلتهم وتصبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وفي رواية أقع تنفيذ الحكم في بني قريضة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة فجمعوا في دار رملة من تلحارة امرأة من بني النجار وقيل دار أسامة بن زيد قال الحافظ الفتح ويمكن الجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين ثم أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة ثم بعث إليهم فجئ بهم ارسالا تضرب عناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها وكانوا أربعمائة رجل على الأرجح وفي رواية ابن إسحاق في سيرة أنهم كانوا ستمائة أو سبعمائة رجل فلما أخذوا للقتل فرقا يتبع بعضهم بعضا قال بعضهم لسيدهم كعب بن أسد يا كعب ما تراه يصنع بنا قال كعب أفي كل موطن لا تعقلون ألا ترون الداعي لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا يرجع هو الله القتل فلم يزل يؤتى بهم جماعات حتى فر رسول الله منهم مقتل حيي بن أخطب وكان من جملة من قتل مع بني قرارة حيي بن أخطب فإنه كان قد دخل مع بني قريضة في حسنهم حيث راجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه فلما أتي به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخذك الله قال حيي لقد ظهرت علي أما والله ما لمت نفسي في علوتك ولكنه من يخذر الله يخذر ثم أخبر على الناس فقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتب الله على بني إسرائيل ثم ضرب عنقه لعنه الله لم يقتل بالنساء بني قريضة إلا واحدة. ولما يقتل بالنساء بني قريضة إلا واحدة، فقد أخرج الحاكم في المستدرك وأبو داود بسرد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من بني قريضة إلا امرأة واحدة؟ والله إنها عندي تضحك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل رجالا بالسيوف إذا يقول هاتف باسمها أين فلانة فقالت أنا والله قلت وما شأنك؟ قالت أقتل والله قلت ولما؟ قالت لحادثة أحدثته فانطلق بها فضرب عنقها نجاة عطية القرضي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم وترك من لم ينبت فكان عطية القرضي ممن لم ينبت فخلي سبيله وألحق بالسبي فقد أخرج ابن في صحيحه والترمذي بسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطية القرضي قال كنت في من حجم في مسعد بن معاذ فشكوا في من الذرية أم من المقاتلة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه وإلا فلا تقتلوه ففتشوني فوجدوني لم أنبت فخل لي سبيلي قصة عمر بن سعد القرضي قصة عمر بن سعدي القرضي وخرج في تلك الليلة عمر بن سعدي القرضي فمر بحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة فلما راه قلبا هذا قال أنا عمر بن سعدي وكان عمر قد أبى أن يدخل مع بني قرطبة في غدرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك فيما تقدم وقال لهم لا أغدر بمحمد أبدا فقال محمد بن مسلمة حين عرفه اللهم لا تحريم إقالة عثرات الكرام ثم خل سبيله فخرج عمر بن سعدين على وجهه حتى بات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا فذكر الرسول اللي صلى الله عليه وسلم شأنه فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل نجاه الله بوفائه تقسيم غنائم بني قريضة ثم أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم بني قريضة وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من السلاح والثياب وغيرها فوجد في حصونهم ألف وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع وألف رمح وألف وخمسمائة ترس ووجدوا جمالا نواضحا وماشية كثيرة فأخرج القمص ثم قسم الباقي على الغانمين فجعل للفارس ثلاثة اسهم للفارس سهمان ولفارسه سهم وأسهم للراجل سهم واحد روى الشيخان في صحيحيهما عن بن عمر رضي الله عنهما قال أن يهود بن النظير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النظير وأقض قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين وصدق الله العظيم إذ يقول وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا اصطفى ريحانة واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمرو احدى نساء عمرو بن قريطة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليها الإسلام فابت إلا اليهودية فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه فبينما هو مع أصحابه ان سمع وقع نعلين خلفه فقال هذا فعلبه بن يبشرني بإسلام ريحانة فبشره عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك فتركها وذكر ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب قال كانت غيحانة مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة وسيمه فلما قتل زوجها وقعت في السبي فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الإسلام فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب. فغرت عليه غيرة شديدة فطلقها فشوق عليها واكثرت البكاء فراجعها فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته شهداء غزوة بني قائرة استشهد من المسلمين يوم بني قرادة رجلان وامخلاة بن سويد الذي طرحت عليه رحا فشدخت رأسه شدخا شديدا فمات فقد الرسول صلى الله عليه وسلم إن له لأجر شهيدين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة التي طرحت على خالد بن سويدن الرحى كما ذكرنا ذلك قبل قليل والشهيد الآخر هو أبو سناني ابن محصن أخو عكاشة بن محصن مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بن قريضة حديث ضعيف روى أبو داود في سننه بسند ضعيف وفي متنه نكارة عن ثابت بن قيس بن شرماس عن نبيه عن جده قال جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها ام خلاد وهي متنقبه تسال عن ابنها وهي وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسالين عن ابنك وانت متنقبه قالت إن ارزا ابني فلن ارزا حياءي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له اجر شهيدين قلت ولماذا يا رسول الله قال لانه قتله أهل الكتاب ذله لا نهايه لها ومن ذلك اليوم دلت يهود وضعفت حركة النفاق في المدينة وطأطأ المنافقون رؤوسهم وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم حتى كان فتح مكة والطائف ويمكن أن يقال إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين وإن طرد اليهود من المدينة قد أن هذا التلازم وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها، وبالقضاء على بني قريضة تخلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في ظهورهم وأصبحت كلها مع عدر المنافقين على قلب رجل واحد مو إلى الإسلام وحصنه والحصيد. وفات السيد الكبير سعد بن معاد رضي الله عنه فلما حكم سعد بن معاد رضي الله عنه في بني قريضة بالقتل والسبي. فأقر الله عينه وشف صدره منهم إن فجر جرحه رضي الله عنه فمات وقبل وفاته رضي الله عنه دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد صدقت الله ما وعدته والله صادقك ما وعدك وكان سعد رضي الله عنه قد دعا الله عز وجل أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريضة وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه من مع الأحزاب فقد أخرج الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت ورما سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العريقة بسهم فأصابه في أكحله فقطعها فدعى سعد الله عز وجل فقال اللهم لا تمثني حتى تقر عيني من قريضة وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند التحاوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح على شرط مسلم قال جابر رضي الله عنه ورمي يوم الأحزاب سعد بن فقطع فقطعوا فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفقت يده فلما رأى سعد ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريضة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فلما فرغ من قطرهم إن فتق عرقه فمات اخبار جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة سعد رضي الله عنه فلما مات رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام فأخبار رسول صلى الله عليه وسلم بوفاته فهذا أخرج الطحوي في شرح مشكيل الأثر بسنة صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه خرج مسرعا عن خشية أن تغسله الملائكة. فقد أخرج ابن سعد في طبقته بسند صحيح عن محمود بن أبي رضي الله عنه قال. لما أصيب أكحال سعد رضي الله عنه يوم الخندق فثقل حولوه عند امراه يقال لها رفيده وكانت تداوي الجرحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وإذا أصبح قال كيف أصبحت فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فثقل فاحتملوه إلى بني عبد الأشهر إلى منازلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسأله عنه فقالوا قد انطلقوا به فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرضيتنا عن أعناقنا فشكى ذلك إليه أصحابه يا رسول الله أتعبتنا في المشي فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وسعد يغسل وأمه تبكي وهي تقول وإلى أم سعد سعد حزامة وجدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد رضي الله عنه في حجره وقال اللهم إن سعدا قد جهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه فأقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح وهرج البزار في مسنده بسند جيد علي بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه روى النسائي في السنن الكبرى وابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه يعني سعد بن معاذ وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم وصححه والطحاوي في شرح مشكل الأثار عن اسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن معاد رضي الله عنه صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش قال الحافظ الفتح جاء حديثه اهتزاز العرش سعد بن رضي الله عنه على عن عشرة من الصحابة أو أكثر وتبدأ في الصحيحين فلا معنى لإنكاده فقال الإمام الذهبي والعرف خلق الله مسخر والعرف خلق لله مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله وجعل فيه شعورا لحب سعد رضي الله عنه كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا جبل أبو بمعه وقال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السمع والأرض ثم عم سبحانه وتعالى فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهذا حق. وبصحي البخاري قول ابن أسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وهذا باب واسع سبيله الإيمان جهاز سعد رضي الله عنه ودفنه ولما فرغ من جهاز سعد رضي الله عنه احتمله الناس وكان رجلا طويلا ضخما فقال المنافقون ما أخذها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كانت تحمله الملائكة معهم حزن شديد لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد حزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا شديدا فقد اخرج الامام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان احد اشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه او احدهم من سعد واخررت الطحاوي في شرح مشكل الاثار والامام أحمد في المسند وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات سعن بكاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء أبو بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبو بكر حديث في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه رواه الشيخان في صعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقرى صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليع وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعين حسن اللهية عاش سبع وثلاثين سنة أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم قال حفظ بن كثير وكانت وفاة سعد رضي الله عنه بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة ما نزل من القرآن في قصة الخندق وبني قريضة آخر ما نتكلم عنه في غزوة الخندق وبني قريضة وما نزل من القرآن في هذه الغزوة العظيمة فقد أنزل الله تعالى في هذه الغزوة سورة الأحزاب قال ابن إسحاق في السيرة وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وامر بني قريضة من القرآن سورة الأحزاب ذكر فيها سبحانه وتعالى ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا او أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك فدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم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 كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا إيمانا وتسليما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 ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان وفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فَرِيقَةٌ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَةً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا قدوم وفد أشجع وفي هذه السنة الخامسة للهجرة قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وفد من أشجع على رأسهم مسعود بن رخيلة فنزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بأحمال التمر فقالوا يا محمد لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك منا ولا أقل عددا وقد ضقنا بحربك وحرب قومك فجئنا نوادعك فوادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لهم بذلك كتابا ثم إنهم أسلموا بعد ذلك وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من بايعك قال صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيع وأثروا كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل احد يناوله إياه إلى هنا يدهي مجلس لهذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه